وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه السلام جَنَّتُ وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُظَرًا أَنَّهُ يُفْكُدُ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَمْلِكُ لَكُمْ 129. ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم